حامين حامين حامين تنزل الله العزيز الحكيم تنزل الله العزيز الحكيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 اروني ماذا خلقوا من الاقد ام لهم شرك في السماء فاتون بكتاب من قبل هذا ايتون بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين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 بتُ بكتٍ مِنْ قَدلِه أَوْ أثََة مِنْ علمٍِ إ كُ تُم صَادِقين قُلْ الأرَأيتُم ما تَدعونَ مِن دُون اللهه أَرون ماذا خَلَقوا مِنَ الأرض أون ماذاَا خَلَوا منِ الأضِ أَمْ لهُم شكُ في السمواتِتُون بكتابٍ مِن قَضلِ هذا إتونُني بكتابٍ مِنْ قَدله أَ أثََةٍ مِن علْمِ إ كُ تُمْ صادقين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 وَهُمْ مِّن دُعَائِهِم غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِم كَافِرِينَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِم كافرين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 قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قلَ الذيينَكَفرَُول الحَقِّلََّ جَ أَهُم هذا صِحْرُم مُبِين وَإذاَا تُطنا عَلَْهِمْ آاتُناَ بَينَةٌ قَالََّينَ كَفرَُوا قلَ الذيذينَ كَفرَُولِ الحَقِّلََّ جَ هذا صِحْرُم مُبِين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 قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مبين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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَقَالَ الذين كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذلَمْ يَهْدَدُ بهِه فَسَ يَقولُونَ هذا إِفْكُم قَدين وَمِنْ قَبلهِ كِتابُ مُ سائمَامَ وََحْمَ وَهذاَا كِتابابُ مُصَدّقُ لِسَانَ الن رَبَ لذِرَ الذي نَظَلَوا لذِرَ الذي نَظَلَموا وَبُشْرَالٍمُحسِمِين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 لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظلموا وبشرى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أولئك أصحاب الجنة أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا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 وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِذَانِ مِن أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ قُرُونٌ مِنْ قَبْلِي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِ أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتْ قُرُونٌ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ سَيَقُولُ مَا هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِذَانِ مِن أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتْ قُرُونٌ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنَ إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت قد خلت من قبلهم من الجن والإنف انهم كانوا خاسرين انهم كانوا خاسرين اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت قد خلت من قبلهم من الجن والان انهم كانوا خاسرين انهم كانوا خاسرين اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خانت قد خانت من قبلهم من الجن والان انهم كانوا خاسرين انهم كانوا خاسرين ولكل درجه ما عملوا ولوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم يحرض الذين كفروا على النار أذنبتم طيباتكم اِتَّهْدَتم طَيِّباتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُونًا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كنتم بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم يحرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُونًا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْتَكِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ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 قالوا اجئتنا لتفكننا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين قالوا اجئتنا لتفكننا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا أتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا أجئتنا لتفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله و ابلغكم ما اقسمت به ولكن ولكن اراكم قوما تجهلون قال انما العلم عند الله و ابلغكم ما اقسمت به ولكن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 الَّذِي مَرَآهُ عَالِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَالِضٌ مُّنْطِرَنَا قَالُوا هَذَا عَالِضٌ مُّنْطِرَنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ فِيهَا عَذَابٌ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُذُنِهِمْ قَالُوا هَذَا عارِضٌ مُمْطِرُنَا قَالُوا هَذَا عارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَالِضًا مُسْتَقْبِلَ أُذُنِهِمْ قَالُوا هَذَا عَالِضٌ مُنْطِرُنَا قَالُوا هَذَا عَالِضٌ مُنْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ, ريح فيها عذاب أليم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 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْمَاءِ مِمَّا إِنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ شَيْئًا إِذْ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد مكناهم فيما إن فيه وجعلناه وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ شَيْئًا إذ, إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ الله وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا انْتَقَمْنَا كُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سمعهم مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ شَيْئًا إِذْ كَانُوا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ ولقد أهلكنا مَا حولكم من القرى وصرفنا الآيات, وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد أهلكنا ما حولكم من وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لعلهم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 فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا انصتوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرًا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا انصتوا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 يا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ وَيُجِدْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم, ويجركم من عذاب أليم يا قَوْمَنَا أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ من ذُنُوبَكُمْ وَيُجِرْكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ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 أولَ يَو أن الله الذي خلَق السَّماواتِ وَْأَقْضَ وَلَ يعيَ بخَلقَّ بقادِر بقادِرٍ على أي يح الموت بَ إهُ على كُ شيءَ قَد أَلَ يَو أن اللهَّ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَْأَضَ وَلَمْ يعيَ بخَنق بقادِر بقادِرٍ على أَ يحِي المَووتَ بَ إنهُ على كُ شيءَيء قَد وَيوم يُعرَبُ الذيينَ كَثَرُوا عَ النارِلَْسَ هذاَا بالالحَق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 ذَلِكَ يَضِْبُ اللهَّهُ لَِّا سِأَمْثَلَهُم فَإِذاَا لَيتُمَُّينَ كَثَروا فَبَْدْ بَرْضِ قَابِ حتىَ إِذَا أَسْقَتُمُهُمْ فَشُدّ وَتاقُ فَإَِّا مَن بَعْدُ وَإِنَّا تِدَا أَنْ حتىَ تَبَع الْ الحَرْبُ أوزارها ذلك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 إَِّا مَنَّ بَعْدُ وَإَِّا فِدَا أَنْ حتىَ تَبَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِك وَلَو يَشَاءُ اللهَّهُ لَ تَصَرَ مِنْهُ وَلكِ يَبلَلُ وَبَعبَةُم بِبَع وََّذينَ قُتلُ فِي سَبل اللهِ فَلَ يُضِلنَّ أَعْمَالَهُم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 ولكن لي ابن وبعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح سيهديهم ويصلح بالهم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 ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذين من قبلهم دَنَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَنَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا افَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ذَلِكَ بِمَا رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلِكَيْ يَتَّقُوا الْمَوْتَ وَمَا خَلَفَهُ وَلِتَأْوِيلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ لَا مَوْلَى ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ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 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ مَا تَأْكُلُونَ الْآنَ نَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَكَأَنَّ مِنْ قَضِيَّةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَضِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا نعصر لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم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 أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله فَمَا زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ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 وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ فَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لذة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 فَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ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 فَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَسَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفع أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أنس اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا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 فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْفِيَهُمْ بَغْتَهُ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَلَمْ أنَّهُ لَا إِلَهَا إَِّ اللهَّ فَلَم أَنهُ لَا إلَهَا إَِّا اللهَّهُ وَاسْتَفْفِر لِذًَا بِك وَتَغْفِ لِذًَا بِكَ والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ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 فإِذاَا أُذِلَ سَُة مكَمَةُ وَدُكَ فيِيهَا القتَال رأيتَ الذيينَ فيِي قُُ بهِِ رأيتََّينَ فيِي قُلوا بهِ النَّ رَضُ يظُرونَ إلَكَ نَنظرَ المَغش عَلَه من المَوود.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 رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة إِذاَا أُذِلَ سُورَةٌ مَحكَمَةُ وَدُكِرَ فيِيهَا الْقتَالُ رَأيتََّذينَ فِي قُُ بهِهِمْ رَأتََّذينَ فِي قُلُ بِهِم نَّ رَضُ يظُرونَ إلَيكَ نَغَرَ الْمَغْْش عَلَيهِ مِن المَوود فَأَل لَهُم قاتُم فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ قَاعَتٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ قَاعَتٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ اِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ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 فأصمهم وأعمى أبصارهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها أفلا يتدبرون القرآن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 ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سوى لهم واملا لهم ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ هُدَى الشَّيْطَانِ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ هُدَى الشَّيْطَانِ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم ذَلِكَ بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر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 يَضْرب نَوجوهَهُ وَأَدظَارَهُم فَكَيْ فَإِذَا تَ وَسَّمُ الْمَلائكَةُ يَضْبون نَوجوهَهُم يَضْربُ نَوجوهَهُ كَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم أَمْ حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم وَلَا تَأْرِكَ النَّهُم فيِي لَحنقَون وَلَّهُ يَعمُ أأَحْمانَكُمْ وَقلَونَ شَ أَ أرَينكَهُم فَلرَفْتَهُم وَلا تَأْرِفََّهُم فيِي حنِقَون وَلَّهُ يَعلَمُ أَحْنانَكُمْ وَلَ نَبَلُوََّكُمْ حتىََّا نَعلَمَ الْ المُجاهبِينَ مِنكُم والصابرين حتىَ نَعلَمَ الْ المُجاهدينَ مِنكُم وَصَّابِرينَ وَنَدَلُ وَأَخْبارََكُمْ عَلَ نَبْلُ وََّكُمْ حتىَا نَعلَمَ المجاهدين منكم والصابرين حتى نَحلَمَ المُجاهدينَ مِنكُم وَصَّابِرينَ وَنَبَلُ وَأَخْبارََكُمْعَلَ نَبَلُ وََّكُمْ نَحْلَمَ الْ المُجااهدِينَ مِنكُم وَصَّابِرين نَحْلَمَ المُجاهدينَ مِنكُمْ وَصَّابِرينَ وَنَدَلُ وَأَخْبارََكُمْ ان الذين كفروا وصد عن سبيل الله وشاقوا وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدا لن يضر الله لن يضر الله شيئا وسيحفظ احمالهم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله, الله شيئا وسيحبط اعمالهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا, وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ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 ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَحْلَامُ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَيُرِيَنَّكُم أَعْمَالَكُمْ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلمون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلمون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إ يسأَكُمهاَا فَايُحفِيكُْ تَدَخَ وَ يخرجَ أأَضانكمْ إسأَكُمهاَا فَايُحفكُْ تَدَخَل يخرِرجَ أأَضانكم إسأَكُمهاَا فَايُحفِيكُمْ تَدَخَلُ ها أنتم هؤلاء تدعون, تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء والله الغني والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ها أنتم هؤلاء تدعون, تدعون لتنفقوا في سبيل الله فَمِنْكُم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان, الرحمن الرحيم إن الرحمن الرحيم فتحنا لك فتحا مبينا ان فتحنا لك فتحا مبينا ان فتحنا لك فتحا مبينا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 وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيتَِّ نِععمْمَتَهُ عَلَْيكَ وَيَحْدِيكَ صِراطَم مستُسْتَقِيمَا وَيَ صُرَكَ اللَّهُ نَصرًا ععَزيزَا وَيَنْ اللَّهُ نَصًا عزيزَا وَيَن صُرَكَ اللهَّهُ نَصرًا عزيزا هو الذي أنزل فِي في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضِعْفًا إِنَّ نَبِيَّ عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات الضالين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 والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم وغضب الله عليهم ونعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والارض وَكَانَ اللهَّهُ عزيِيزًا حَكمَا وَلَِّهِ جُودُ السَّمَا وَعَةِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا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 سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا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 ذالك وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك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 وَظَنُّوا ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَظَنًّا تَظَنُّونَ الظَّنَّ السُّوءَ وَكُنْتُمْ وَظَنًّا تَظَنُّونَ الظَّنَّ السُّوءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا فإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ تَاخُذُوهَا دَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ دَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كلام الله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 اذْرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ تَأْخُذُوهَا دَرُونَا نَتْبَعُكُمْ ذَرُونَا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بل تحسدوننا ذَلْكَ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِ بَأْسٌ شَدِيدٌ تُقَاتِلُونَهُمْ أو فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ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 قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِبَاسٌ شَدِيدٌ أو يسلمون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 يدخه جَّاتِ تَجرمِ ت تحته الأأَنهَا وَمَْ ييتَوَ لا يُعَذبهُ عَذاابًا ألمَالَ على الأعْمَا حج وَلَا على الأأَعَج حج وَلَا عَ المريض حرج وَمي يطعِ اللهه وََرسهُ يودَخِله جَ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج وَلَا على المريط حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ييدَخِنه جَّاتٍ تَجرم تَ تحتِْهَاأَنهَا وَمَنْ ييتَوَلَّ يُعَذبهُ عَذاَابًا أَلِمَا لََدَ رَضِيَ اللهَّهُ عَ المُؤْمنِنينَ إذُ بيعونَكَ ت تحتَ الشَّجرَةِ فَعَمَماَا فيِي قُلوبِ فَعَمَماَا فيِي قُلوبِهِم فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِم وَثَابَهُم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 وَأَسَابَهُم فَتحن قَريباَا وَمَ غان مكثتَ يأْخذونهاَا وَوكان اللهَّهُ عزيزًا حَكمَا وَمَ غان مكثتَ يأَأْخذُونَهاَا وَوكَانَ اللهَّهُ عزيزًا حَكمَا وَمَ غان مككثيرتَ يأْخذونهاَا وَوكان وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه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 تعجلن لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجلن لكم هذه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 وكان الله على كل شيء قديرا وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بِهَا وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتل اقوم الذين كفروا لو لنول ادبا لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو قاتلكم الذين كفروا لو لنول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 لََّ الأددَارَسَُّ لا يَجدونَ وَليَ وَل نَصير سُنَّةَ اللهه الَّ قَد خَلَتْ م قَ وَل تَجد لِسُنَّةِ الله تَبَدلَ سُنَّةَ اللههِ الَّ قَدَ خَلَتْ مِ قَ وَل تَجدَ لسَُّةِ اللهه تَبَدلَ سُنَّةَ اللهِ الَّ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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة وَلَٰعِنُوا رِجَالًا مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُّؤْمِنَاتٍ لَّمْ تَعْنَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عَاقِرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يشاء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 فَأَن زَل اللهَّهُ سكينتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤمنِينَ وَأَلزَمَهُم كلَمَةَ التَّقوى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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام, لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 هوَّذ أأَْرسَل رَسُولهُ بِاله دادينينحقَّ يُغْهِرَهُ عَّين كُلِ وَكَثَ بِلههِ شَهيدَاهَُّ أأَرْرسَ رَرسُولهُ بالِاله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 وقسيناهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه تَسَغْل نَضَفَ استَوَى عَلَى سُوقِهِ يُحجِبُ الذُّرَى عَلَى يَقِيضِ بِهِمُ الكُفَّانَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا محمد رسول الله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 ذالكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى على سُوقِهِ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ عَلَى يَغِيثُ بِهِمُ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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذرى اليقيظ بهم الكفاء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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقدِّمُوا بَيْنَ يدي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ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 ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض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 ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم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 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاثق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين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 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم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 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون قضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم قضلا من الله ونعمه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 فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن ضغط احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى, عسى أَنْ يَكُنَّ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ذئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون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 ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ذئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون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 واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا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 وَجَعَلناكم شعوَبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلناكم شعوَبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقناكم مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلناكم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 قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم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 قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيب اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ بلكَذَّبوا بالِالحققّلَما ج أَهُ فَهُم في أَْر مريج بللكَذذَّبُ بالِالحقَّلَما ج أَهُم فَهُ في أَمْرٍ مريج, مريج أفَلَ يظُر إلى السَّماءِ صَوقَهُ كَ صَبََناهَا كيفَ صَبنَناه وَزَيًا النها وَماَا لَه مِن فرُوج أفَلَ يظُوا إلى السَّم صَووقَهُ كَ صَبناها كَسَبَنَناه وَزَيًا النه وَما لَها مِن فَلَمْ يَظُرُ إلى السَّماءِ صَوْوقَهُم كَسَ بَنَيناهَا كَسَ بَنَنَاهَا وَزَيًاَّهَا وَماَا لَهَا مِنْ فرُوج وَالْأَرض مَدَدنهَا وَأَنقَنَا فيِيهَا رَواسَ وَأَن بَتنا وَأَ بَتنا فيِيهَا مِنْ كلُِ زَوجٍ بَ وَالْأَرضُ نَدَدناهَا وَأَنْقن فيِيهَا رواس وَأَن بَتنا فيِيهَا وَأَن بَتْنا فيِيه مِنْ كلُِّ زَوج ب وَالْأَرضُ نَدَدناهَا وَأَنْقن فيِيهَا وَأَن بَتناَا فيِيهَا مِن كل زَوج بج تبص توَ وَذِراَالِ كلعَبدٍ مُن تبَص توَ وَذِكرَالِ كلعَبدٍ مُن تبص توَ وَذِكرالِ كلعَبد وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ, فأنبتنا به جَنَّاتٍ وَحَبًّا حَصِيدًا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ فأنبتنا به جنات وحبًا حصيد ونزلنا من السماء ماءً مباركًا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحبًا حصيد وَالنَّخْلٰبَاثِ قَاتِلٌ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ وَالنَّخْلٰبَاثِ قَاتِلٌ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ وَالنَّخْلٰبَاثِ قَاتِلٌ لَهَا طَلْعٌ بَلْدَةً مَّيْتًا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وعاد وفرعون واخوان لوط وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الانكت وقوم تبع كل كذب الرسل فحقا عنيد واصحاب الانكت وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 إذ يتنقل المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيند اذ يتنقل المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيند اذ يتنقل المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيند ما ينفذ من قول الا لدنه رقيب عتيد ما ينفذ من قول الا لدنه رقيب عتيد ما ينفذ من قول الا لدنه رقيب عتيد وجاءت سكرته الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وَجَائَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ وَف خاف الصور وَن في خاف الصور ذ ي الوع وَن في خاف الص وَون في خاف الصورذ يم في الصور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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك دنسرك اليوم حد وقال قرينه هذا ما لديت وقال قرينه هذا ما القي في جهنم كل كفار القي يا في جهنم كل كفار في جهنم كل كفار القي يا في جهنم كل كفار عنيد القي في جهنم كل كفار القي يا في كل كفار عمد من ناح للخير معتد مرذ من ناح للخير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 الذي جعل مع الله الهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد قالا قرنه ربنا ما اضطيته ولكن كان في ضلال ولكن كان في ضلال بعيد قاللَ قَرينهُ رَبنا مَا أقغتهُ وَلَك ك فيِي الب وَ كان فيِي في بل بَعيد طَالَ قَرينُهُ رَبنا مَا أقغيتهُ وَلَك كان فيِي ال ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم وقد قدمت اليكم بالعين قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم وقد قدمت اليكم بالوعد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم وقد قدمت اليكم بالوعد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد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 ذِد وَأُذْلِفَتِ للمتقين لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ هذا ما تعدون لكل اواب الحفيظ هذا ما تعدون هذا ما دون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب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 ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود يَشَاؤُونَ فِيهَا <تصفيق> لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محسص وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محسص وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم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 وَقد خلَق السماواتِ والْأَررب وَما بينَهُماَا فيِي سَّةِ أي مِن وما مَسَّن وَما مسَّناامِ اللغوب وَولقددَ خلَق السماواتِ والأَرب وَما بينَهُماَا فيِي ستَّةِأَ مِ وَماَا مَسَّن وَما م وَولقد خلَ السَّماواتِ والأبض وَما بينهُ ما في صدَّةِ أي مِن وما مسنَا.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 ومن الليل فسبح وادبر السجود ومن الليل فسبح وادبر السجود ومن الليل فسبح وادبر السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع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 ذَلِكَ يَوم الْخرون يَوْمَا ييسعونَ الصَّيحَةَ بالِالحّ ذلِكَ يَومُخرون إِ نَحن نحي وَ نُ ميتُ وَإلَن المصم إِ نَحن نحي نُ ميتُ إن نَحم نحي وَنُميتُ وَإلين المصير يَومَ تَشَقَّقُ الأْض عننهُم سرِعة ذَلِكَ حش لين يسير يومَ تَشَّقُ الأرْرض عنهُ سرِعة ذَلِكَ حش عَلين يسير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 تَذَكَّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِندَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا الحامات وقررى فحامات وقررى فحامات وقررى فجاريات سرى فجاريات يسرى فجاريات يسرى فموقمات أمرى فموقمات أمرى فمقمات أمرى إ ماُعدون ل انما ما توعدون لصادق انما ما توعدون لصادق وان الدين لواقع وان الدين لواقع وان الدين لواقع والسماء اذا تلحقت والسماء اذا انكم لفي قول مختلف انكم لفي قول مختلف انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك يؤفك عنه من افك يؤفك عنه قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يسالون ايان يوم الدين يسالون ايان يوم الدين يسالون ايان يوم الدين يومهم على النار مفتنون يومهم على النار مفتنون يومهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ان المتقين في جنات وعيون ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وبالاسحار هم هم يستغفرون وَفيِي أَموالِنم حَقُّ لِسائِلِ وَالْمَحْرُم وَفيِي أَموالِنم حَقّ لِسائِلِ وَالْمَحْروم وَفيِي أَمْوالِم حَقُّ للِسائِلِ وَالمَحْرُم وَفيِي الأرض آياتةٌ للِمُوقِين وَصل الأرض آياةُ للموقنين الأرض آيات للموقنين وَفنك لَ تبَصِر وَفنك أَفلا تبَصِ وَفن فك أفلا تبَصِ فِتِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وما تُوعَدُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَمَرْبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ فَمَرْبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ فَمَرْبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مثلماَا أن ق تطقون هل الأتك حدي صضي في إبراه م المُكنين هل الأتاك حدي صضي في إبراه م المكنين هل الأتك اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون تَرَغَا إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَنِينٍ تَرَغَا إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَنِينٍ تَرَغَا إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَنِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قال ألا فأقرهه إليهم قال ألا تأكلون فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام علي فأوجس منهم خيفة قالوا لا فأوجس منهم خيفة وقالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امراته في صرته فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امراته في صرته فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امراته في صرته فصكت وجهها وقالت جوزُ ععَقيِيم قال كَذَلكِ قال رَبّكِ إِهُ هوَ الحَكمُ العم قال كَذَلكِك قال رَبّكِ إِهُ هوَ الحكمُ العم قال كَذَلكِ قال رَبّكِ إِهُ هو الحَكمُ العم